وكل إنسان ألزم له طائره في عدوقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه من شورا اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَمِيرًا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 ك كان سعيهم مشكورا كلن مد هؤلاء وهؤلاء.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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم مُّبْتَغِيًا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قول ميسورة ولا تجعل يدك مغلونة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقع دملا محسورة إن ربك يبسط الرزق למי يشاء ويقدر